أسأل الله أن يديم علينا حب العلم والتشاغل به فإنه النور في الظلمه والهادي في الضلاله كم قد سمعت من جماعة من الزهاد المذكورين والصالحين المشهورين أنهم كرهوا أكثر كتابة الحديث والعلم وحثوا على التعبد حتى أن بعضهم يقول ليس طلب الحديث من زاد القبر وبعضهم يقول إنما يراد العلم للعمل وغير ذلك ولا أحب أن أسمي من قال لأن القلوب قد عبقت بمحبتهم وهم أهل للمحبه لقوة دينهم وكثرة عبادتهم لكن لقلة علمهم قالوا هذا وهل الدين إلا العلم وهل عرف الله إلا بالعلم فإن قالوا المراد معرفة الواجب قلت والمندوب والمستحب والمكروه والمحرم والأدب وما يقرب إلى الله تعالى وما يبعد منه وهل يشتمل العلم إلا على هذا أترى لو تشاغل الناس بالتعبد كما فعل وهيب المكي فحلف إنسان بالطلاق أو مات رجل ثم مات ورثته فاحتاجوا إلى قسمة التركة أو غير ذلك من دقائق الفقه من كان يوضح شرع الله وحكمه في تلك المسائل أو لو جاء كافر فقال بينوا إلي بالدليل وحدانية الإله أو ذكر نصراني شبهه أو يهودي أو دهري ما الذي كانت تغنين عبادة بشرين الحافي ووهي بن المكي وهل ارتفع من هو أعلى من هذين كالحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والثوري ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي بالعلم أو التعبد هيهات والله لمسألة رأيتها للشافعي وفرع عليها فعمل الناس بها أو فتوى افتاها أحمد وذكر دليلها أو حديث طعن فيه يحيى بن معين أو صححه فنفي حكمه أو بقي أفضل من تنفل المتعبد خمسين سنة وهل يختلف الناس في أن نفعل العلم يتعدى ونفعل العبادة لا يتعدى وهل بعث الأنبياء إلا بالعلم وأبلغ من جميع هذا قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم فبدأ بنفسه ثم ثنى بالملائكة ثم ثلث بأولي العلم اوليس من قلة علم خلق من المتزهدين دفنوا كتبهم وأقبلوا على التعبد فلو علموا أن هذا لا يحل ما فعلوا وإنما دفنها قوم من العلماء كسفيان لأنه كان فيها ما لا يصلح من الرواية عن كذابين وضعفاء واختلط الأمر عليه فأما إذا لم يكن بالكتب آفة فهي علم نافع ومال لا وجه لتضييعه أصلا فالله الله أن يفتي رجل بما لا يعرف أو أن يقبل مستفت ممن ليس في مرتبة الفتوى أو أن يؤثر صوم أو صلاة أو حج على التشاغل بالعلم الذي لا يعرف الحق إلا به ولا يتقرب إلى الله بسواه وقد قال لنبيه وقل رب زدني علما ولم يقل زدني تعبدا لأن التعبد فعل الجوارح الظاهرة والعلم محصلة القلب والقلب أشرف وقد بدأ تعالى بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك